صحيح السيرة النبويه في الحلقه كام الحلقه 6 كنا نتكلم على واقعة بدر غزوه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال استصغرته استصغرته انا وابن عمر يوم بدر الله عنهما وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفاً وأربعين ومئتين زيادة عن ستين والأنصار زيادة عن مئتين يعني كان الجملة تلتمية وكان وثلاثتاشر ولا كان تلتمية وشوية سبعة سبعتاشر ولا وتسعتاشر 17. ماشي. ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره حين خرج إلى بدر ثم أجازه قال سعد فيقال أنه خانه سيفه قال عبد الله بن جعفر ختل يوم بدر رفضه صلى الله عليه وسلم الاستعانات بالمشركين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر أو قبل بدر فلما كان بحرة الوبره أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففارح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه لأنه راجل شجاع وقوي فلما أدركه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك يعني يأخذ من الغنيمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك يعني في هذا اليوم ده يوم بدر ده طبعا كان يوم ربنا سبحانه وتعالى ينصر فيه بدون أسباب ولا حاجة يوم فارق لحظة الفارقة فما ينسبش الاستعانة بالمشركية قال الثم طبعا ده لي خصوصية يوم بدر لي خصوصية اوه ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق رجوا مسلم رؤيا عاتكة وانذار ضمضم لقريش سبق وأن ذكرت في حديث ابن عباس ما رضي الله عنهما أن أبا سفيان كان يتحسس الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنه كان يخاف أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقطع الطريق على قافلته وسلب ما معه من أموال قريش فلما سمع من بعض الركبان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاعتراض القافلة استأجر رجلا من بني غفار واسمه ضمضم ابن عمر الغفاري لينذر قريشا من أجل أن تخرج لحماية قافلتها وقبل أن يصل النذير مكة رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أولت بأن مصابا سيحل في مكة سيؤدي إلى قتل عدد من زعماء قريش مما أثر حفيظة بعض زعماء الشرك ولنترك المجال لراوي الحدث ليخبرنا بالتفصيلات قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان اسمه إيه؟ رومان ولا رومان؟ عن عروات بن الزبير قال وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمدم الغفاري مكة بثلاث ليال رؤية أفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤية أفزعتني أفزعتني يعني إيه أخافتني يعني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة سيدنا العباس كان أسلم أو لسه لسه فكتم عني ما أحدثك به فقال لها وما رأيتي قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألنفروا بالغدر يا بلياء دي يا الغدر يا الغدر يعني ايه يا اهل الغدر لما في ثلاث انفروا لمصاريعكم فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد المسجد اللي هو مسجد الكعبة والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به, مثل به بعيره على ظهر الكعبة أخبرك ب贍ه ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يا الغدر لمصارعكم في ثلاث ثم يظهر ما ثل به ما ثل به يعني قام به طيب ثم ما به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يا الغدر لمصارعكم في ثلاث ثم ما به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت أرفضت يعني اتفتتت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقه قال العباس والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد ثم خرج العباس رضي الله عنه فلقي الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها قال العباس فقدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤية عاتكة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 نعم. البيه اللي على شدة ولا النون النبية قال قلت وماذاك قال تلك الرؤية التي رأت عاتكة قال فقلت وما رأت قال يا بني عبد المطلب أمراضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم نعم متى حدثت فيكم هذه النبية نبيئة يعني يمكن قد زعمت عاتكة في رؤيها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث ننتظر يعني فإن يكون حقا ما تقول فسيكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذبوا أهل بيت في العرب طول عمره نحس وفألي واحدة شفت رؤية يحصل يحصل ما لهم للكز قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا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 قال قلت قد والله فعلت ما كان مني اليه من كبير وايم الله لا تعرضن له فان عاد لا اكفينك منه يعني اكفيكم بس هنا الخطاب للايه للنساء قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكه وانا حديد حديد يعني ايه محتد يعني غضبان وانا حديد مغضب ارى اني قد فاتني منه امر احب ان ادركه منه يعني زعلان ازاي ما سبته يقول الكلام ده وجاي بقى ايه وهو متعصب وغضبان قال فدخلت للمسجد فرأيته فوالله اني لامشي نحوه اتعرضه ليعودا لبعض ما قال فاقع به يعني نفسه النياي يقول اي كلمه من بتوع زمان دول علشان يخلي وقعته زي وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر مين اللي كان رجلا خفيفا مين ابو جهل حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر دول مفهومين إنما خفيفا حديد النظر من الحدة فبصرك اليوم حديد يعني قوي يارا كوي قال اذ خرج يعني مش راجل كسول يمشي بطيء لا يعني كان عشان كان قوي وكان قال اذ خرج نحو باب المسجد يشتد يسرع يعني قال فقلت في نفسي ما له لعنه الله كل هذا فرق مني أن أشاتمه كل ده خوف أن أنا قال وإذا هو قد سمع ما لم أسمع قال إنه وخرج مش عشان كان خايف أتريه خرج علشان إيه سمع حاجة أنا ما سمعتهاش صوت ضنضل ابناء ابن عمر الغفاري هو يصرخ ببطن الوادي وقفا على بعيره قد جدع بعيره أو جدع بعيره قد جدع بعيره وحول رحله حول رحله يعني خلاب المشألب وشق قميصه وهو يقول يا مع شقر قريش اللطيمة, اللطيمة اللطيمة اللطيمة بيقول هنا الإبل التي تحمل البر والطيب أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث قال شغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر إن شغلوا بالحكاية دي عن بعض بقى يعني مش بقى لهم بقى إجارة الشيطان قريشا قال ابن إسحاق وحدثني يزيد ابن رومان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسيرة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 الشيطان ما يظهرش في صورة ويكلم الناس كده إنما كانها طبعاً إيه يعني كان في حالة صعبة أيامها ويضحي بقى يعني لأنه عايز يمنع ال... بس ما فيش فايدة سيدنا النبي خلاص جه صلى الله عليه وسلم قاعد يرن ويصوت ويصرخ ويعمل بس ما فيش فايدة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد من حديث حزيفة, حزيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا, أو فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا ولا نقاتل بأول لي لا ننصرفن بعربلنا نقاتل دي رأيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم والحمد لله الله